بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وااذنت لربها وحقت واذا الارض مدت الانقدنا فيها وتخلت وااذنت لربها وحقت يا انو انك كادح الى ربك كدحا فمغاقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهل المسرور واما من اتي كتابه وراءه فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أغله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا المشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لا تركب الطبقا عنقفق فما لهم لا يؤمن واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون الله اعلم بما يرون فبشرهم بعذاب الالم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممن